وَنَفَعَنَا الله وَإِيَّاكُمْ بالعلم هذه لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ما نسبت إليه نسبها بعض العلم إليه وبينت سبب تأليف هذا المتن أو النظم أن النظم رحمه الله ألفه لما سئل عن مذهبه وعقيدته فيما بينته في المرة الماضية في قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل أن كثير من العلماء لا يؤلفون بدون سبب وإنما يؤلفون لسبب أبل آخر وأكثرهم يؤلفون عند الطلب أو عند السؤال وهذا النظر صنف أو نظم لما سئل النظم عن المذهب والعقيدة التي يسير عليها المذهب سواء كان مذهبه الفقهي أو كما هو الراجح في ما هو يساوي العقيدة وقد بيّن في المرة الماضية أن من أسباب الهداية السؤال عن الحق وعن الطريق المستقيم بدون جدال وبدون تنطع وإنما لطلب العلم ورفع الجهل عن نفسه من فعل ذلك رزق الهدى هداية من الله تبارك وتعالى فيها الخير وفيها النجاح وهي هداية التوفيق التي هي من عند الله عز وجل ليست لأحد وإنما لله عز وجل فهذا الذي تكلمت فيه في المرة الماضية من معرفة أحوال عقيدة الناغضم أنه سئل ليجيب على هذا السؤال وسرد بعد ذلك في هذه الأبيات عليكم السلام ورحمة الله عقيدته الصحيحة لذلك نصح كثير من أهل العلم بحفظ هذه المنظومة ودراستها وفهمها فهما صحيحا لأنها على الجادة وجيدة في بابها ثم قال النظم رحمه الله اسمع كلام محققي في, في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل اسمع كلام محققي في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يتبدلوا هذا جاء من الناظم رحمه الله إجابة على السؤال هو السائل فيقول له اسمع <تصفيق> يأمره بالسماع وهناك فرق بين السماع <تصفيق> بين السماع وبين الاستماع فالاستماع آكد من السماع فلو أنك تسير في طريق وسمعت شيئا ومر بك ولم تركز فيه فمجرد أنه مر انتهى أمره هذا سماع لكن الاستماع أنك تجلس أو تذهب إلى شيء وتستمع إليه استماعا صحيحا تركز في كل كلمة تقال وتفهم ما يقال لذلك الله تبارك وتعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له هنا الاستماع إذا قرأ القرآن وهذه آية نزلت في الصلاة في قراءة الصلاة إذا قرأ الإمام القرآن عليكم الإنصاد والاستماع بتمع وتدبر لما يقال فهناك فق كما بيّنت بين السماع والاستماع وهنا بين النوظم رحمه الله حتى ينتبه السائل أمره بالسماع وهنا ربما يراد به التركيز ليس فقط السماع العابق وإنما التركيز لأنه يخبره بجواب السؤال لكن لابد من تنبيهه أولا حتى ينتبه للإجابة ويستمع وينصط وبما أنه هو السائل فلا بد أن ينصط للإجابة فقال النظم اسمع كلام محقق في قوله هنا ذكر الكلام أو لفظة الكلام والكلام هو ما نتكلم به من مجموعة أحرف تخرج من أفواهنا وأقرب تعريف أو أحسن تعريف ما عرفه النحويين علماء النحو بأنهم قالوا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لفظ حروف تخرج من الشفاء بين الشفاتين ومركب من أكثر من كائمتين ومفيد تحسن يحسن السكوت عليه وموضوع بالوضع العربي إذن كلام الناظم رحمه الله يشتمل على هذا كلام مفيد عربي صحيح فهذا هو الذي تحصل به فائدة في هذا المقام تسمع كلامي الذي يخرج مني فقال اسمع كلام محقق في قوله هنا ذكر مسألة مهمة وهي التحقيق وهو هنا يمدح النظم رحمه الله ما به من علم في قوله اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدله فيبين حاله أنه على علم فاسمع لهذا الكلام من المحقق والمحقق في يعني كثير من الأمور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيما عرفه أهل العلم من المحقق هو الذي ينظر في النصوص ويستطيع أن يبين الخطأ من الصواب كقولك هذا حقق كتاب فلان أي فيه وبين فيه الصواب من الخطأ ونقحه وهو يكون بذلك على علم لكن هنا رحمه الله أرد أن يزكي نفسه وإن كانت تزكية النفس أو إن كانت تزكية النفس لا تجوز تقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن ليس هذا من الأمور التي تعاب على الناظم لأنه يريد للسامع الخير لكن يبين له عن من يأخذ العلم وعن من يأخذ الإجابة وقد جوز أهل العلم انفر كره الانسان من نفسه فضائل للضروره كما قال ابن مسعود الله رضي الله عنه والذي لا الهه غيره ما من كتاب الله وما في كتاب الله من سورة إلا أن أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أن أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه فالنوري رحمه الله علق على هذا الحديث أو الأثر وقال في هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه في بالفضيلة والعلم ونحوه, ونحوه للحاجة وإن وأن وأما النهي عن تذكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب لذلك كما قلت أهل العلم لم يعيب على الناظم في هذه المسألة في قوله اسمع كلام محقق في قوله ليس فيها شيء من باب أنه يريد أن يعرف السامع مقدار الذي يتكلم وعمما يأخذ إجابته فقال اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلام محقق في قوله القول هنا يندرج تحته أمور كثيرة والقول أعم من الكلام والقول أعم من الكلام وبين ذلك الإمام محمد ابن مالك صاحب الفية اللغة في النحو والصرف الفية ابن مالك قال وحده كلمة والقول عم وحده كلمة والقول عم أي عم من الكلمة لأننا قلنا أن الكلام لابد أن يكون مركب يكون من كلمتين فأكثر لكن القول أعم من ذلك يشمل أو يندرج تحته الكلام وقوله هنا يندرج, فيها أو يندرج تحت القول هنا المسائل العلمية المسائل العلمية التي سيذكرها لذلك قال محقق في قوله أي يحقق ما يقول وهو أعلم بما يقول من العلم في هذه المسائل ثم قال لا ينثني عنه ولا يتبدله أي لا يتبدل عن قوله هذا ولا ينحرف عنه ولا يغير فيه وإنما يبنون مسائلهم على, إيه؟ على ماذا على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هؤلاء هم العلماء المحققون فالمحقق يبني كلامه وقوله وعلمه من الكتاب والسنة يقول رحمه الله لا ينثني عنه ولا يتبدل ثم ذكر بعد ذلك قوله حب الصحابة كلهم لمذهبوا ومودة القربى بها أتوسلوا حب الصحابة كلهم لمذهبوا وماودة القرب بها أتوسلون هنا ذكر مسألة علمية مهمة وهي كثير منا أو بعضنا لا يعرف حق الصحابة وحبهم دين وبين ذلك الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فالنظم هنا حاول يجمع أو يبين الوسطية في حب الصحابة الوسطية في حب الصحابة ليس غلوا ولا تساهلا لا إفراط ولا تفريق في حب الصحابة رضوان الله عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فذكر أولا في الشطر, في الشطر الأول حب الصحابة كلهم لمذهب هذا يرد فيه على الرافضة قبحهم الله لأنهم يطعنون في الصحابة كلهم إلا قليل وفي الشطر الثاني قال وماودة القرب بها أتوسلوا وهذا في الشطر الثاني يرد أيضا على النواصب الذين غالوا في حب الصحابة وسبوا ولعنوا بعضهم ممن كان لهم شيعة وغير ذلك فطعنوا في الامام علي وسبوه ومن تبعه في خلاف الروافض الذين كفروا الصحابه وسبوهم فهذا قال وهذا قال هذا قال في المحبه وهذا قال في السب والشتم والرد فالناظم رحمه الله يرد هنا على الروافض والنواصف انتقصوا الصحابة فعليهم من الله ما يستحقون فأهل السنة وسط بين هؤلاء نعرف للصحابة حقهم لا نغال في حبهم ولا ننتقص منهم أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف وقال إذا ذكر الأصحاب فامسكوا, فأمسكوا إذا ذكر الأصحاب فأمسكوا لا أحد يتكلم فيهم رضي الله عنهم فالروافض يلعنون كبار الصحابة وغيرهم كأبي بكر وغمر وعثمان وغير هؤلاء والنواصب يبغضون آل البيت جميعا وينصب وينصبون لهم العداء لذلك سموا بالنواصب والروافض لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رفضوهم ولعنوهم وسبوهم فسموا بالروافض فأهل السنة والجماعة يعرفون حقه هؤلاء والنظم هنا بين أن حب الصحابة كلهم لمذهبوا هذا هو العقيدة هذه هي العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل الأصحاب نحبهم ونجلهم لا ننتقس أحدا منهم وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وأخذوا منه العلم ومنهم من له أفضلية خاصة وهؤلاء كلهم لا نفرق بين أحد منهم في المحبة إلا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتفضيل بعضهم على بعض كأبي بكر وهو أفضل الصحابة على الإطلاق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة ثم آل بدر وهكذا وهذا بيّنه أهل العلم في مراتب الصحابة لكن أبو بكر رضي الله عنه هو أعلاهم افضلهم على الاطلاق فحبه دين والصحابه وعليكم السلام ورحمه الله الصحابه هنا جمع صاحب والصاحب كما عرفه ابن حجر رحمه الله في الاصابه قال هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح وسار على هذا التعريف كل من جاء بعد الحافظ رحمه الله لأنه أحسن تعريف قيل في الصحابة هؤلاء الصحابة لهم شرف وفضل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل القرون كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد بين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 وبغضهم كفر ونفاق وطغيان انتهى كلامه رحمه الله هل السوط واضح؟ طيب الحمد لله و استدل الإمام مالك رحمه الله على من يبغض الصحابة أنه كافر بقوله تبارك وتعالى ليغيظ به ملك الكفار في سورة الفتح الله تبارك وتعالى يقول ليغيظ محمد رسول الله الذين آمنوا معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم وقال أو سذل الإمام مالك رحمه الله بهذا القول ليغيظ بهم الكفار أي أن من يغيظه الصحابة فهو من الكفار لذلك أهل العلم بيّنوا أن الروافض علماؤهم كفار أما عامتهم فهم تقام عليهم الحجة فإن راجعوا فكفى وإن جحدوا فحكمهم حكم أئمتهم لأنه على خطر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في الصحابة رضوان الله عليهم لأن هذا ليس من شيمة المسلمين وكيف يطعنون من نقلوا إلينا العلم عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عليه فمن غيرهم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاصرون لا أحد فهل هؤلاء الذين يسبون الصحابة لهم مصدر آخر لأخذ العلم عن النبي هل كان هناك أحد غير الصحابة ينقل العلم عن النبي وهل النبي يعطي العلم لأناس يشك فيهم كلا لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر هؤلاء الذين ينتقصون من الصحابة والله تبارك وتعالى بيّن لنا أنه رضي عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين الذين أو بايعوك إذ يبايعونك تحت الشجرة فلذلك بيّن رحمه الله حب الصحابة كلهم لي مذهبوا أي عقيدة كما بيّنت في أول كلامي على أول النظر يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي هنا مفهوم المذهب أي العقيدة أيضا ومودة القرب بها أتوسل أتقرب إليهم بحبهم وهذا من أنواعي المحبة التي يمكن التوسل بها فمقصوده هنا أتوسل بمودتهم والمودة من الأعمال الصالحة وجاز الأهل العلم أنك يمكنك أن تتوسل وهذا هو توسل المشروع بالأعمال الصالحة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى وبيّنه كثير من العلماء لذلك قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهكذا أهل السنة والجماعة في حب الصحابة والتوسل بمودتهم ومحبتهم ويتقربون إلى الله عز وجل بحبهم صوت واضح بارك طيب إن كان هناك شيء غير مفهوم يعني أوضحه إن شاء الله تعالى وبينا هنا أيضا في البيت الذي يليه ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل كما قلت منذ قليل أن أفضل الصحابة على الإطلاق وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من الرجال وبيّن النظم رحمه الله أن لكلهم أي كل الصحابة قدر عال وفضائل لا تحصى فضائل كثيرة ومناقب كثيرة تعرف ويعرفها الناس كلهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وغير ذلك من الأمور التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب إن شاء الله تعالى آآ يعني آآ أجعل البقية في المرة القادمة لأننا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن أفضلية الصحابة وهم بالتدريج أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والبقية كما قال العراقي رحمه الله والأفضل الصديق ثم عمر وبعده العثمان وهو الأكثر أو فعلي قبله خلف حكي قلت وقبل الوقف جاء عن مالكي فالستة الباقون فالبدرية فأحد فأحود فالبيعة المرضية فجاء بهم بالترتيب رحمه الله وسأتي إن شاء الله تعالى بالكلام عنهم في المرة القادمة وحكم من يسب الصحابة ندوان الله عليهم من أقوال أهل العلم وكما بيّن ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى وفي الصارم المسلول وغير ذلك من الكلام فنسأل الله أن يرزقنا الفهم في العلم وأن يرزقنا حب الصحابة رضوان الله عليهم ومودتهم والتقرب إليه بحبهم آمين بارك الله فيكم